لا لا لا يا لا لا لا يا, لا يا اذكريه وذكرينا يا ليال الوصل ودي واجمعينا اجمعينا واجمعينا اجمعينا واذكريه اذكريدا واسمع الشوق ينادي خافقا فيهم وفينا يشعلون وجدانا واجدا يبعثون آه الدفينا يبعثون آه الدفي اجمعينا اجمعينا واذكرني بالحب بعان بدال واذكريهم واذكريدا واذكريهم لو تريني يا لي نائي عنهم حازي والهام محاوله والنواغات القرينا والنواغات القرينا تنتكون والاماني نرتجيها عاملين ان يسود السعد امرا والهانا دا ومن يالينا والهانا دا ومن يالينا وافونا في سلامين حليمينا امينينا حليمينا امينينا وانتبهنا من سبات والاسا قد لقينا والآسامة قد لقينا قد توليتي سراعا فجأت لم تخبرين وافترقنا مع سنتائه نراحينا يعود العمر معهم أن تدوم بحينا أن تدوم بحينا هل تعودي يا ليالي لم سنحيا يائسينا هل تعودي يا ليالي امسى نحيا يا عيسينا امسى نحيا يا عيسينا يا دياد الواصل عودي واتبعينا اتبعينا واذكري للحب عهدا واذكريهم واذكرينا واذكرينا M'u adicori